Bismillahirrahmanirrahim Yasin rahman al-Rahim. Yasim. Ve القرآن الحكيم. İnnakal min al-Mursaleem. Ala مستقيم. تزيل العزيز الرحيم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 قالوا ما إِلَّا الا بشر مثلنا وما الرَّحْمَانُ الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليك مرسلون وما علينا الا البلاغ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 ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار